اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والمحن اللهم اكفنا شر الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم الطف باخواننا في تركيا وسوريا اللهم الطف باخواننا في تركيا وسوريا يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحم ضعفهم اللهم اجبر مصابهم اللهم احفظهم وعافهم واعفوا عنهم يا كريم اللهم احرسنا وإياهم بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام